لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَظْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا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 وَجَعَلنا بَعضَكُم لِبَعضٍ سِتْنَةَ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ